بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أورياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق تخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وبتغاء مرطات تسرون إليهم بالموادتي وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل عملا منكم فقد ضل سواء السبيل ان يسقفوكم يكون لكم اعداء او يبسطوا اليكم ايديهم ويبسطوا اليكم ايديهم والسانتهم بالسوء ودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يقصر بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسرة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآب وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَادَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّ أَبِي هَذَا لا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَهُ وَمَنَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ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 ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم فان علنتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن محل لهم ولا هم يحلون لهن واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنفقوا اذا إذا آتيتموهن أجورهم ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئاً يبايعنك على لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصنك في معروف فبايعهن